تقترب هذه ا ل أ ي ا م موعد الحوار الوطني الذي سيعقد في هذا الشهر الجاري ولكن في ظل غياب العلماء واستبعادهم وهذا الحوار سيرسم مستقبل اليمن ودستورها و ص ف ة الحكم فيها وكيف تكون هل تكون و ح د ة أ م ف د ر ا ل ي ة أ م تقسم إ ل ى أ ق ا ل ي م خ م س ة فسوف تدور يدور في هذا الحوار أ م و ر خ ط ي ر ة ويرسم فيها مستقبل اليمن ومع استبعاد العلماء من هذا الحوار يدل على تبييض نيات سيئه فحينما تستبعد هيئه علماء اليمن برئاسه فضيله الشيخ عبد المجيد الزنداني فهذا يدل على تبييض نيات سيئه لليمن وخصوصا م س أ ل ة تحكيم ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة فاليمن شعب مسلم لن يرتضي بغير ا ل ش ر ي ع ة بديلا ولن يرضى أ ن يكون أ ي حوار إ ل ا تحت سقف ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة والحوار بهذه ا ل ك ي ف ي ة لو استمر بهذه الكيفية دون أ ن يحدد سقف الحوار وهو ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب أ ن تكون هي ا ل م ر ج ع ي ة للحوار و أ ن يمثل العلماء تمثيلا صحيحا والقوى ا ل ف ا ع ل ة في المجتمع ا ل ق ب ا ئ ل و ق ا د ت الجند وليس كل أ ح د يصلح أ ن يكون في الحوار ولكن لا شك من جميع هذه الشرائح هناك عقلاء ونبلاء ومن هم مؤثرين وقادرين على إ ن ق ا ذ البلد و ا ل م س ا ه م ة في إ ن ق ا ذ ه ولذلك استبعاد العلماء استبعاد و إ ص ر ا ر الفيتو ا ل أ م ر ي ك ي على منع الزندان وغيره من العلماء من الدخول ب الحوار يفرض و ص ا ي ة على اليمن أ ج ن ب ي ة إ ن هذا مما يسيء اليمنيين وكذلك يجعلهم يستريبون ل أ ن هذا الحوار لن يخدم إ ل ا أ ط م ا ع الدول العظمى ولن يخدم م ص ل ح ة اليمن و إ ن م ا سيخدم الدول ا ل ا س ت ع م ا ر ي ة و ا ل خ ا ر ج ي ة فلعل القائمين على الحوار وفي مقدمتهم الرئيس عبد الرب منصور أ ن يتدارك ذلك فيرفع ن س ب ة العلماء الذين سيشاركون ويتجاوز الفيتو ا ل أ م ر ي ك ي ويدخل العلماء الفاعلين ليكون لهم دور في رسم مستقبل اليمن